وقال نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من وجعل له السمع والأبصار والأفدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوافكم ولك الموت الذي يكِل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترىذ المجرمون ناكس رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا ربنا أبصرنا وسَمِعْنا فَرْجِنَا نَعْمَ الْصَالِحَنِّ إِنَّا مُقِنُونٌ ولو شئنا لأتينا كل نفس هداه ولكن حق القول مني ولكن حق القول من لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إلا نسياكم وذوقوا وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمر بأيات الذين إذا ذكروا بها خر سجدوا وسبحوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون Aku تتجافى ربهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعوا ومما رزقناهم يوفقون فلا تعلم نفس بما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ مُؤمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَعْمُونَ أَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّةٌ وَنُذِلَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمأْوَاهُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ طِيلُوا لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ مِنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقرون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه